Hij lijkt me een beetje Het is een beetje lastig om te kijken. Het is een beetje lastig om te kijken. Ik moet ook met de يمي يعني راحت بال وحبك انت يا احن واحد مزاجي يمك كلش عال العال وبس انت بريتي نازل صاعد سحرني واخذ كل عقلي غريب وأحسك من بيت أهلي بهاي الدنيا شكال ناس يحبوا بالنسبة لحبي ولا حد قبلي غصب العال يرضى والما يرضى أنت تخلص عمرك ويا ع اليرضى والما يرضى انت تخلص عمرك ويايه يبقى قاعد وحدك فوق النبضة احبك واقع مو بس حكايه